من الساعة غاية العصر الذي يأكله الدود في حي القيوم جل وعلا الذي رفع السماوات بغير عمل ترونه الذي السماوات السبع بجانب كرسيه الذي هو موضع القدمين كحلقة ملقاة في فلا والكرسي بجانب العرش لا شيء الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا والسنوات السبع بجانب الكرسي كحلقة ملقاة في فلا حلقة رميت في صحراء هل يمكن أن يراها أحد صحراء شاسعة ما قمت حلقة ونقيت فيها لا شيء ولذلك دعانا الله عز وجل إلى اتباع ملة إبراهيم وأمر وملة إبراهيم ما هي الحنفية ومعنى الحنفية الاقبال على الله والإعراض عمن سواء. فقال العُمُّ جده رحمه الله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. وقال أحد نكرا في سياق النفي تدل على أو النه تدل على العموم. ولذلك قال عز وجل وعبود الله ولا تشركوا به شيئا شيئا أيضا جاءت نكر في سياق النهي تدل على العموم والنكر في سياق النفي أو في سياق النهي تدل على العموم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا أعبده فدعوة الأنبياء كلها دعوة إلى التوحيد لا إله إلا أنا فاعبده وقال عز وجل وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه قضى يعني وصى وأمر وهذا القضاء قضاء شرعي أم قضاء كوني قضاء شرعي لأن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع هو أمر الله عز وجل بمحابه مرادي. أما القضاء الكوني فلا بد وأن يقع الموت. قاض الله بالموت على كل أحد. هذا قضاء شرعي ولا كوني. كوني لا بد أن يقع. لا أحد استوى يدفع. أبدا. إنك ميت وإنهم ميتون. وأما القضاء الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. القضاء الشرعي متعلق محاب الله ومراضي اما القضاء الكوني فهو متعلق به بالمشيئة القضاء الشرعي يصيب المؤمن والقضاء الكون القدري يصيب المؤمن والكافر. هذه فروق بين القضاء الكوني والشرعي او الاذن الكوني والشرعي او الارادة الكونية القدرية والارادة الشرعية الدينية يطلق عليها كل هذه المعاني القضاء والاذن والإرادة يبا إذن لا يرضى الله عز وجل من عباده الشرك ولذلك قال سبحانه فمن يكفر بالطاهوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها وعند مسلم الحديث أبي غريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيما يرويه عن ربه عز وجل أنا أغنى الشركاء على الشرك من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه في رواية وهو للذي أشرك الله عز وجل لا يصلح أن يكون معه شريك شريكا في ملكه أو في عبادته جل وعلا حتى ولو كان هذا الشريك ملك مقرب أو نبي مرسل ذلك قال المصنف رحمه الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى جبريل وحملت العرش حملت العرش قال عنهم النبي السلام اذن لي ان احدثكم عن حملت العرش ما بين شحمة اذنه الى عاتقه يخفق الطائر خمسمائة عام يعني قوة عظيمة جدا محمد الله ولا نبي مرسل حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو الخمس والعز من الرسل لا يصح أن يتوجه إليهم بالدعاء أو بالعبادة من دون الله عز وجل فإذا كان هذا مع الرسول فغيره من باب أولى والرسول أوصى بذلك فقال لا تطروني والاطراء هو الزيادة في المدح عن الحد المشروع لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إلا ما أنا عبدٌ فقولوا عبد الله ورسوله وَقَالَ إِيَّاهُمَا الْغُلُوُّ وَالْغُلُوُّ هُوَ الْزِّيَادَةُ عَنِ الْحَدِّ الْمَشْرُوحِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ دَاعٍ لِهَلاكِ الْأُمَمِ يَكُمْ أَوِ الْنَاسَ يَكُمْ بِسَببِ غُلُوَهُمْ وَفِيَالْإنسانَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ غُلُوٌّ يَلْتَزَمُ الْوَاصِطِيَّةَ التي هي منهج الكتاب ومنهج السنة وكذلك جعلناكم أمة وصفة ولما قرر ذلك رحمه الله قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لكل قاعدة أو قول لا بد من دليل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فالمساج يجب أن تطهر من آثار الشرك والوثنية ولا صح إدخال المقابر ودفن الأموات فيها فإن هذا من سنن أهل الكتاب فإن كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال قبل أن يموت بخمس لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد كما في الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنع، وقال ذلك وهو في النزعة، وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة قبل الموت، وقال ذلك في حياته، وتكرار النصيحة والأمر يدل على شدة لزومه ووجوبه، فالرسول قال ذلك في حياته وحاله حال كونه في النزع أو يفارق الحياة وقبل أن يموت بخمس خمس أيام ولا ليال؟ ها؟ ليال. لماذا؟ أحسن. لأن خمس هنا جاد مذكر والعدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود فيه العدد. تقول خمس ليال وخمسة رجال أو خمسة أقلام. نقلبها لغة ربية مركز قبل أن يموت بخمس المراد خمس ليال ولو قال خمسة يعني المراد خمسة أيام فقال قبل أن يموت بخمس ليال عليه الصلاة والسلام وقال هو في النز وقال في حياة ومع ذلك أبى بعض الناس إلا أن يخالفوا هذه الأوامر الثلاث مكررة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلوا القبور في المساجد وعبدوها من دون الله عز وجل والله يقول وأن المسجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأحدا هنا جاءت نكر في سياق النهي تدل على على العموم لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا حي ولا ميت وإنما يدعى الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب ليس هناك فاصل من لا يسأل الله لا يغضب عليه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة كل ذلك صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام رب عبد أشعث أغضر. لو أقسم عن الله لأضره الله جل وعلا يحب من عبده أن يدعوه ويتذلل ويظهر فقره وحاجته إلى خالقه ومولاه جل وعلا فذكر ابن القيمة حوالله ما مفاده أن دموع التائبين ربما تكون أفضل من دموع القائمين لأن دمعة التائب التي فيها انكسار وذل تولث القلب خضوعا وانكسارا بين يدي الله عز وجل وأما دمعة القائم قد تورثه العجب والفخر بالنفس قد ذكر ابن تيمي رحمه الله في المجلد الأول الذي هو تحلل كلاما بديعا في أول مجلد في أول صفحات حول الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل وإظهار الفقر والحاجة إلى الرب الخالق المعبود جل وعلا يبقى إذا المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مستل أبدا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أصابته الأدواء عن الأمراض وشجت رأسه وكسرت رباعيته قال المصنف في شرح كتابه قال الشارع رحمان بن حسن هذا من أدلة الربوبية وأدلة الرسالة أو أذلك الألوهية لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف ما علاقة شج رأس الرسول عليه السلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله نعم تضر طيب حسنت لأنه لو كان إلها ما فعل معه ذلك لأن الذي شجت رأسه هذا محتاج ولا غني عن الخلق محتاج وأيضا إذن لترسالة كيف أنه رسول وليس إلها يعبد من دون الله جل وعلا فهو من البشر عليه الصلاة والسلام وبعض الناس يصر على أن الرسول ليس من البشر وإنما هو من النور ويقولون أول ما خلق الله نور ماذا آه آه نور نبيك يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر هذا تكذيب لحديث الرسول عليه السلام الذي قال فيه أول ما خلق الله القلم في اللوية أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال يا ربي وما اكتب الحديث اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ويقولون يا نور خلق يا يا افضل خلق الله ويا نور عرش الله يعنون بذلك الرسول عليه السلام وكيف كان العرش قبل ان يخلق الرسول هل كان مظلما فلما خلق الرسول الرسول السلام اصبح العرش مستنيرا بخلق الرسول هذا باطل وضلاله هذا بالله هذا مفاده ذلك يا أول خلق الله ويا نور عرش الله كلاهما باطل ليس الرسول أول خلق الله وليس هو نور عرش الله جل وعلا بين الغلو مذموم بل إن سبب قوة الشرك في بني آدم هو الغلو في الصالحين. يقول بعض الناس يقولك يعني أنت ست اليهود والنصارى والشيعيين وعملت تتكلم في أهل البدع. نقول نعم لأن الفتنة بأهل البدع أشد من الفتنة اليهود والنصارى والشيعيين. هؤلاء حالهم معروف لا لبس فيه عند الناس وإن كان في هذا الزمان يعني أمس. وطالع إلى الأخبار قارات الأحدين يقول إخواننا الأخباط والحرقة الله بالله أي أخوان يا رجل لك أأنت أخل لمن يقول إن عيسى بن الله إن الله ثالث ثلاثة أأنت أخوه وقد قال الله فيه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أي أخوة إطلاق الأخوة إذا أطلقت يراد بها أعلى الأخوة وهي أخوة الدليل فلا يصح هذا الإطلاق أبدا هذا باطل وظلام لله يا رب ولكنه تمرير الأمور نعم بالمسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل نعم نعم مواضع العبادة وكذلك العبادات المساجد هي بيوت الله نعم نعم سيدي رحمه الله تعالى elephant يعني من المسائل ان من اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله تعالى لا يج له مولات من حد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب المولاة معناها الحب والمسرع فمن اطاع الرسول ووحد الله لا يحب من حد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب ومسألة الولاء والبراء الولاء للمؤمنين من أي بلد ومن أي لون ومن أي جنس كانوا أنت أخي وأنا أخوك ما الذي يربط بيننا الإسلام كما قال أحد الصحابة إنما الإسلام أمي وأبي إن افتخروا بقيس أو كميمي إذا افتخر الناس بقبائلهم أنا افتخر بأنني مسلم واحد من أسبني ماشي من كازاخستان ماشي من ليبيا ماشي من روسيا ماشي من مصر ماشي من كفر بوليد ماشي من اي مكان المهمة انني مسلم انما الاسلام امي وابي ان افتخروا بقيس او تميم يوالي المسلم كل مؤمن وكل تقي وكل موحد يواليه ويحبه وينصره ويعادي كل مشرك ولو كان أبوه ولو كان أمه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يهدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولا يكتب في قلوبهم الإيمان وأيّلهم بروحهم إذن لا يجوز, لا يجوز أبدا مولاة اليهود والنصارى وأعداء الدين ولا التقريب بيننا وبينهم الذين لعنوا عائشة وسبوا عائشة وكفروا الصحابة وكذبوا القرآن وقالوا إن القرآن الذي بين أيدينا هو ربع أو ثلثه وثلاثة الأرباع الأخرى أو الثلثان ستخرج به عائشة فاطمة في آخر الزمان والعياذ بالله ويقال إن الخلاف بيننا وبينهم لو وضع في بوتقة الخلاف وظلل بأدب الخلاف فلا خلاف يا سلام لو وضع في بوتقة الخلاف وظلل بأدب الخلاف فلا خلاف لا خلاف بينك وبين من يلعن الصديق ويلعن عائشة ويلعن حبيبة رسول الله التي مات رسول الله وراغ عنها وهو هم يلعنونها مات رسول الله وراغ عن عائشة بين سحرها ونحرها ومات في غرفتها وأنت تقول ليس بيني وبين من يلعنها خلاف أجل متى يكون بينك وبين الناس خلاف لا يخالك أبدا ستخالف أحدا أبدا كيف تخالف إذا لم تخالف من لعن الصديق وكفره ومن لعن عمر وكفره ومن لعن عائشة واتهمها بالزنا وكفرها فهل ستختلف مع أحد؟ لا لا لا لا, لا يا مسكين لا أظنك تختلف اختلف معك أنت؟ نعم هو يختلف معك أنت <تصفيق> قال ابن القيم رحمه الله في نونية أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذاك في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان صدق ابن القيم أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذاك في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابهم أين المحبة يا أخ الشيطان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 وحبهم أن هذا سوء في دخول جنة تجري من تحت الأنهار أولئك حزب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه لا داعي للحزبية ولا داعي للجماعات وإنها هي جماعة واحدة وحزب واحد الناجي أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هو مفلح ما الداعي للأحزاب والمسميات إلا التفرق والتناز والاختلاف الله جعلنا أمة واحدة وجعل سراطنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد وإلهنا ومعبودنا واحد جل وعلا كيف نختلف على ذلك والعياذ بالله وقال الله في الآية ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لو كان الأب أو الابن أو الأخ أو العشيرة فإنه يبغض من أجل الله عز وجل لو كان كافرا ويدعى له بالهداية أن يهديه الله إلى الإسلام وإلى الحق وإلى الصراط المستقيم ويحب أخوك المسلم ولو كان من غير بلدك وكما قال الإمام أحمد لما عتبه أهو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال يا أبا عبد الله وددنا أن تزورنا كل يوم قال يا أبا عبيد إن لنا إخوان إن لنا إخوانا لا نراهم إلا كل عام هم أحب إلينا ممن نراه كل يوم الحب في الله لا أدري كيف يعيش الناس بدون حب في الله ويحبون بعضهم بعض على أساس المسمى أو الحزب أو الجماعة أوثق وراء الإيمان الحب في الله لن يجد عبد طعم الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله الإنسان ربما حب شخصا أكثر من أخيه الذي نزل من بطن واحده هو وهو حبا في الله سبحانه وتعالى نعم طيب باخر واخر طيب نكتب بهذا القدر Wa sallallahu alaihi wa Muhammad